ؤ م ن و ا ل ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ح م ي د ا ل ذ ي للعلوم ه م ك السماوات والأرض والله ى كل الذين شيء شهيد إن ن ف ت ا ا ل ؤ م ن ن ي و ا ل م م ؤ ن ا ت ثم ل م ي ت و و ب ا ف ل ه م عذاب ج ه ن م ف ل ه م عذاب جهنم و ل ه م ع ذ ا ب ا ل ح ر ي ق إ ن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م ج ن ا ت ل ه م جنات ج ت ر ي من ت ت ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر ذلك الله ف و ز ا ك ربك ب بطش ي لشديد ر إن إ ن هو يبدئ ويعيد وهو ويعيد يبدئ ا ل غ ف و ر